سبكت كتاب الله تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَا تَزُولَ اللَّهُ جَمِيعًا فَقَالَ الْضَّعْفُ. اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ أشرفون من قبل إن الطالبين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات جن. بإذن ربهم تهيتهم فيها سلام ألم تر كيف طرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها, أصلها ثابت وفرعها في السماء تبتي أكلها كل حين بإذن ربه وينظر الله الأمثال الناس عن لهم يتذكرون ومثل كرمة خبيثة كشجرة خبيثة جدثت وجدثت فوق الأرض ما لها Hukumah berikut